أهب الجميع أحباب المصطفى سندس وسندي حبيبة وأيسي إن شاء الله ستة تسع عبد الحج شاور أبو عحمة سيد أحمد أبو ساور الحب اهل الحب <تصفيق> عزبت ابو حداد في المنير شيخ عبد الرحيم بالحد محمد ابو السيد وحضروا نورنا فرحه المنتظره ماشي قصري بلدنا حق سالم مرهوف يا عم على مهلك بلاش كرشه كلتنا عمال والدنيا كمل ورشه واللي يزعج بالله يديله زوجه حرشه تبقى طعامه وشرابه تبقى له غطا وفرشه والله قليل البخت بيلاقي العاد خلي بالك بابك يصاريف حد ثالث ايه حباس عبد الزور بن رحمه يا سعد موت اموت, أموت البسنينيس البوسين وتنبو بني الجميل البوسين عمال البوسين ايوه, غاب. أيوة غاب. يا غاب ايوه يا سبح يا غاب سبح ربنا ياخدك ربنا ياخدك العطرير <تصفيق> ابو علاء و احمد ابن اخويا إسلام, اسلام ساعد, ساعد, ساعد عبد الجليل من او اصحابها حاج عبدي جليد من ارحمه الحاج ساعد والحاج أحمد, احمد ابو عبد أحمد أحمد أحمد أحمد ابو عبد ابو عبد أبو شاهد أبو شاهد والحر يا رب أدنوا الحج الحجر مدر خجر وصحبه في النبو الحلوى قل عنا كباشر العويشة سنة سابعة بالعويشة صلى على الصلاة اخويا وحديث الحج محمد ابو ريشه العوايشه وخويا الطالب واخواته وفى الحج محمود الخبثه والقلب اخويا عباد الله على حضر الورده حج محمد البسه واخويا السيد سيدنا محمد و اصاله و ارضا بالباص الزاهد بالمعص قفر بزيد قفر بزيد و متلخبزين و متلخبزين و متلخبزين و متلخبزين و متلخبزين و متلخبزين و كرياكو فتح الكرياكو فمحمد صلاح ايه بشيء بشيء الله الله ارغا ابو جعفر الحج أحمد وبس نور حج الحج أحمد بلهيها الحب أهن الحب أي حج ثالث عم بن سيد علي وهبه عم بن عسل ابو مي ابو مي ابو مي ابو عائل شاء الله اللي يقلي غاز بتزاكي بالتفتيش يوم, يوم الثلاث بالليله الكبيره بتاع الست سيده زينب وان شاء الله موجودين خلف جامع النوردي بجوار محطه متر السيدة زينب خلف جامع الموردي الحاج كريم ابو الجمعه عصريه بكرسد الشهيه اخويا امين ابراهيم أبنى عيسى واخويا صبدي والحاج ساجي عيسى وشمس احمد عبده وكل أولاد أبو عيسى والحاج محمد مصطفى وماد وماد والحاج عصام سعد بحب الحاج اسلام ابو سعد ابو عبد الجليل الليله واصحاب الليله بحي كل من هاجر كل احد في اسكندريه وعدله يا حد اسلام ابو سدا يا اميره شزا الاميره شزا ربنا يخليها او بليلتها ان شاء الله والامير محمد اخويا محمد اسلام وشزا اسلام ربنا يطرح البركه فيهم ونور ونور حد احمد العوده والحد سيد والبقيه حد يحمل العبده ابن الفرحون العبده محمود بصير عبدك العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد شيخ احضر بشاريه كل احضر ايه. ا صباح الرؤيا اودنا ابراهيم توكلناك ابراهيم وشوري تبرؤ الله ويطرحيه يا اخي حد سوره 69 هتحد سوره رقم 3 ايتجيم ما لحب ايتجيم ما لو جوزات وطالت سهر ليالي وفيه اللي بيبكي بقلبه ولا فيش دموع فعليه وفيه اللي صالح حاله من عبد الكريم ربي وفيه اللي بيبكي بقلبه ولا فيه يشدو معفى وفي وفيه اللي ضحكوا في البدايه وفي النهايه ضحكوا عليه ابو علاء ابو أحمد. يا رب هبان علاء وحدك واخوان حجرين ابو عربي, أبو عربي. أبو عربي. أبو عربي. أمان ينزل حي الكرام أمان ينزل حي الكرام حاذر من اللي فيد صحب الحي حي وأكبر اللي فيد بعبد الجليل حي وأدرى اللي بي مريد ودخل حماك مريد ودخل حماك من نادي نادي يا هند جدي سبيلو كسر سبيلو كسر ويناد يا ولاد سپیلو که گنگ انسیداد، سپیلو که سلاحن های زهر، های زهر با دیدو خفی و داخلی، و حيا الزهار باطئ الخفيف الحج عبد الفاتح أنا فتنة عود علي البني اللي بيتشرب على حسابي أو الله الحج عبد الفاتح أنا عود علي وشتي الحمد الحج رمضان هد وقي أحد قبل عيلة إلا ولا قبل عيلة منورة بسيطة حج سيطة طبعا كل أبو عبدو أيوة حج سيطة المرجوع عاوزيني ايه اطبل ايني هنطبل للصب يالله يالله يالله يا حمد يالله عشان هنطبل يالله لما تجلع لك ربنا الوسم بنفعني من المعاني باخت وحدي أمشي فيه من غير معلمي رسيني على اللي يا ما أبلي مني ويمنك غير أموتاق فيه أصل الله على البرعوة أصل الله اسم الله القر يا و دی ہے یہ انو It's been a whole food, home, इससे मैं लूं मिल गई ये से मैं से मैं यह इससे लूं मिल Seba toba elil el el el el el el el el el el el el el el el el el el el عم الحاج محمد الشرفي اللي ربنا يسكنه وكل ملي عم الحاج محمد ابو عامر اخو انتمر ابو عامر ربنا يرحمه رحمة واسعة وعز ابو خشيش والخصوم ابو محمود توفيق الحاج سمير ابو عبد الله ويا هدى يا هدى الحاج سيد سكرات Same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, same, طبد س Hmmm وَبَعَدِ إِيه لغو அِرَحاً وأبعَدِ مَنَ رَا عَيْةً د فبمأً أبعَدِ إِيه لغو ؟ ابْتُحُلٌ سَيْةً وَبَعَدِ مَنَ مَنْ العذاب بعد بعديل العذاب في القلب يعني يا عمي بعديل يا تراب حالي بقى يا سجن راعي في الكورن يا حال عينيا دي المريه تعال يا ابو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 ليلي يا ليلي ليلي ليلي يا حسين اوله ولا تقول مرار ايوه بقى ليلي ايوه رضا يا ابو صالح يا ابو عبد المحيم يا لبى يا ابو سلامه يا ابو خاطر تنسى انا بالمرى ابو خاطر عايش راتي يا حسين على الحي مو He's my teacher, Mr. Boss. My teacher, Mr. Boss. My teacher, Mr. Boss. My Ahmed Ahmed محمد Al Bessas. Mamlam Ahmed معلم عادل Mamlam معلم Al Bessas. Mamlam معلم عمر ابو العيلة. ابو محمد ابو العيلة. أيوة أيوة. امالي. انا حاج الاسلام. الأنشوده الضويه امالي على الشمصوي ابو الحاج محمد البيسه اللي حضروا نوار ابو الحاج احمد الحمد تسدي لي لي I'm those stars Think I was in a game دنیای غارور دنیا میگن من من سمو رفت نبی خلریا تو برات و من خلن فسی باهت نه دنیا غارور ای دنیا غارور ای دنیا به تاین تا سی دنیا غارور مت السفم لاش على الغلبان دنيا غروغة ومالغاها دايما على الغلبان دنيا غروغة دايما قديق على الغلبان ولبما تغطي بها عريان يا من غيرك يا الله ما خلى بعدك ولا عنه هل هو من غيرك يا الله ما خلى بعدك ولا تساقط غور حبل خيا، رضاعتي وكنت وجدت بخيالني من اسماء لو يوم ما يوم ما يوم ما يوم ما يوم ما يوم ما يوم ما يوم ما يوم ما ولا يا عاد ديلي من غيرها من غيرها عاد لي غير يما يا بشار يا بشار يما يما يا بعد يا ابو خطر ابو عاد ديلي يا ابو خطر يا ريش يا بسوين يا بسوين يا بسلام يا بسلام حبيبي حبيبي يا مروة يا حبيبي Ya bishaw, ya bishaw, ur us us, habib. Ya baale, ya baale, bi Islam. Ya bishah, abu abbi, hab bi Islam. Ya bishah, ya abbi, ya habib, ya habib, habib, habib. Mid mid mid mid mid mid mid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 موسيقى أنا ليمين وقو اليمين أنا ليمين لك يبه موسيقى No matter what I did, سهرت علشان ليالي الهم وعيوني صحيالي سهرت علشان ليالي الهم وعيوني صحيالي الكلمة الحلوة اللي جالي ما نسيتك لو ادي يمّا, يما يما يما يما يما لما تكوي لما تكوي طول حب وخط الحب ايوه حبيب حتى رمضان لسه بس انت لسه وبس يا بسس بس عندي رخاله ابو كان السبب عيني روحت للطبيب طبيب النجرا طبيب طبيب اللي كان على عيني اللي كان على عين منك لله منك لله طبيب الهوى طبيب الهوى القلب قلبي دواء سفر دموع. دموع عيني انا هشتي المدنيين انا هشتي المدنيين وحبك عليا وحياتي في السالفه يا ولد عيني انا هبكي على اللي راح واللي على اللي جاي انا اخترت عيني انا عيني تبعد الحبيب عني ما تبعي والقلب. والقلب. القلب ويتضاريو اسف الملو الملو يا أبو سعد الملو الملو وحبك عليا وحبك عليا الوحيات سيد الحشر والجنود ما ميلمون الناس يحمل ميلمون الناس تلبون ما يمينا أولا دم على إخلاق إذ حبيبي شرفنا لك تسحى يا عيد يا يما أنا لي يكين وأريبي أنا لي Send النوي mercy. Oh, the people of the desert. ده the Arabs who have been saved. Aguirre of Musa. That they begone. Oh, after the news يا حبيبي يا نبي يا ضليبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضليبي يا نبي إنه الأمر جزء أمر جزء من مرات سيد سكران غرود الشفاي عزبك ابو حشيش بالخصوص. في دوله عاوز اسمع ولا الحكايه يا سيد ده اذا النبي ينور عليك الله عليك يا ابن الشرقيه الشيخ حسام واحد بس الله يرحمك يا شيخ احمد يا فازه يساكي للرغة والجنجة والنبي يا حبيبي يا نبي سنة النبي يا حبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي الشبعة لك للنبي أم شابعي وقالي سنة النبي I'm not a saint, بل عني بعد اللي حل تعمله غير البكاء قولي والله الحبايب لعدنا يا جفاق الليه الحبايب عبو فينا يا جفاق من سي عايش رسطه الطويله ويم جمال هم سكن له اهضر مني ايه ولا هم سكن له اهجاره مئنه ايه, إيه على البعد حبايب والحبايب زي بحنا زمان والله الحبايب بعد عنا يا زمان اللي الحبايب عادوا فينا يا زباب بني في عجل الضباب ويلة ويلة ذكراني من القلب صابر إلقى القصادر يا رادي بسم الله يرجع يا يا حبيبي حبيبي أنا علي أنا كنت دايما بسأل علي <تصفيق> انا كنت دايماً بيزينات بسأل ولا خالي لدى يا زمان مطمرش في إذن الله هقولك ما اهلي زمان قالوا مع علي و أنا أجدين من قلبي ولا تفكر فيه الماضي ولا زیکر آمی تیمان، نبودن انسان زیره راهی رویه ریتمان، و الی ریالی نزدیک، و آن ملها و لبانوی اللي جوه بالبال ده معنا ما ننسى حلول الطيب في عايشين والله ولا هم لنا ذكرى قديم نار حزن القلب صادر نار ذكرى قديم نار أنا ألب صادر ورابي وعلم الحاج السعدة وعبد الجليل وعلم الحاج عبد الجليل اللي ربنا يحضر ومعلم عبد الحليم ومعلم من دوة كل السبتسين بلدنا الحاج سعد وعبد الجليل وأولاده ورب بلو سنك زيه في نفس المكان اخد كريم السباب يا جمر يا قلبي قلب الخايب ما تعشروش ابدا يا قلبي يا قلب الخايب ما تعشروش لله روحي تعب عني يا قلبي أبدا ولا تعذوش يا من تسالوا عليه انه خايب مرشوش ذكرامي من المارك. وانا قلبي صاغر وراغر اذكرى بني الماضي وانا قلبي صاغر وراغر ويريد الماضي ويرجع لينا زخمان والله لحظة انت حظ فينا زخمان يا باشير في ربنا هيا فاشو عز السلامه اللي ربنا اخده اديني يا بالله اهلا عاما معي يا هو راجل ابو عاط اهلا عاما شو القطار يا ربنا اهلا الله حوالنا اني مهما نادونا كل اسمنا هنا ملحين ونيس مع 20 كمشه عاوز We can't fight no man. We are the killers. We see our face in the sunset, the sunset. I'll never be tired. Oh, Lord, oh, Lord. My eyes are burning. Oh, Lord, oh, How I am beside the river, beside the river of the tears. We are in the middle, we are the Ali of the desert. I am هتجي تاني شوع الغفر ربنا يا اخو هتيجي ولا لا يا ستار يا ولد يا ولد احلف بكون دي نبينا نبينا هو نتب على عارجه قدامي ويا أسعى بإنقاء وإن وحلّف بكوك على عرّب ترون أستشار أكامد السعيني أبو بسلّة كان حق احمد البهاي قال معلم الفسه ومحمد ابو عبدالعليب محمد ابو العيلة وحق احمد ويلع الزهوي اول مننا حلو و ابا بيعند النار لي بقلبي يا لكلي تجلي Thank you.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 ايه اللي ندا حلوه والنا حرتنا الدنيا اه اه اه اه يا جيل لقد الذي هو يا راحت الحاج الكدبه الحاج محمد, محمد. واللي علم السيد علي محمد أبو الاصاله يا عماد حاج رضا يا رب يصلي على الحبيب محمد صلى عليه اكرم لالعالمين وافطن هي كفانا مش بطيئ الاسم محمود وفي حقه احمد والخيره تستمر فكانه سما بعزق والله يبدا عليك وتهل علي فيك خمسه الحنان ومم عشان القاسي عليه ربنا القاسي منه لله ايوه بيلوفهم على الهرب وهم على البعد حبيب جديد مجمع صاحب القديم لعمل دي جديد دي ده مصعب القديم بتاعنا ما ده سيال السكر يا ابو الجليل ودعني انا قلت له هو البكا سمعتك ولا دلع يعني قال لي للبكا سمعي فيك ولا دلع يعني انا ببكي على فراق الحبايب دور فين يا كل اللي مخرجين من زاويه عم الشيخ احمد ابو شاور حبيبي والله ادور الدنيا وعم الحج الحاج لما ابو شاور حبيبي والحج محمد ابو حمص لربنا يرحمه رحمه واسعه وان شاء الله 6 9 حبيبي Yeah, girl, I was in shock. Ode ode ode ode ode ode ode. Ode ode ode ode ode ode ode. Ode ode ode النهاردة الله الله هتواجم ايه ايه اتلعوا يا فاول يا فاول كده كس عشان هتبه وان شاء الله يوم ستة خمسة مكافرة بزايد عند الحج محمد البصة ودع لكم المعلم سيد البصة عبيبي دع لكم الحج محمد البصة الكدير كبير كبير يا الله ماشي السير كبير برده ابن كبير كبير اسقي ومشغليه القرطه والكهربا زي الكهربا اسقيني دم ولا اي يا محمد إبراهيم القرطة ربنا يرحمه يا قلبي طوب ورد جاع واتبعد عن الأسير الحر السياغة من بين العباد صبني Sayyad, why does the wind stop me? Why does the love stop me? Sibo, Sibo, Siboye kalwe Sibo, Sibo, Sibo, abo abini lilhayi bo. Sibo, Sibo, Siboye kalwe Sibo, سبنا الحسين مولانا جميل. جميل قلبي الي دايما بيمين ياما سمعت يا قلب كتير ولم الطبيب لم يشفوا عليل النا بامره والله قال سيبه سيبه سيبه يا ده اللي يسيبه سيبه, سيبه سيبه ابو سعدي اللي يجيبه ونقولو علن قال شبعنا قلنا وقال شبعنا كلام عزال مالكون باهل الحال وبكل ساعه في حال قال سيبه سيبه سيبه, سيبه يا قلبي يصيبه سيبه سيبه, سيبه ابو شاور انا قلبي بيت عيني بكت لي لؤى قلبي بيت عيني بكت لؤى ارحمني وبلاش جفاء اعطف علي فرضاء تهجرني وبستزناء علشان انا قلبي معاك قلش سيبه سيبه سيبه يا قلبي سيبه سيد السيد اخويا مروان هيدي قول يا باجي يا ابو علي تييبو سيد سيد قول انا هبني لك اصلها تاخذون شمل لا يا ابو عبد جليل نسم لهاش مين عايشه بلدته بلا نسمالها. يا سفعي وينس ملها وينس عيشة بلخ بلاش بك الظالم ما بيعلاش انعي ما بيستدناش غير الحب ما يلزم نسأل سيبه سيبه سيبه يا قلبي سيبه سيبه سيبه خلي بيروح لحبيبه I believe in Thanks. يا أبو خبره مال الناس مال الخاله مال الناس يا أبو عبد حليم مال الناس مال الخاله مال الناس نزل كلامه ملام الناس كللوا مرة يا رشاد كللوا مرة من الجنة يا عبد كليل مال الناس مال الخاله مال الناس نزل كلامه ملام الناس كللوا مرة يا Let's share. All of our bodies حبينا not. We حبيبي happy. We are سيبه سيبه with the injustice. سيبه my heart that is سيبه Crying. Crying. Crying. لا تعد عنه لا ولا تشتري منه خيل لا يجيرك لا تبيع ولا تشتري منه وينعد بخيه ذنه عتابك في ما بشفته مش ممكن اضيع على عدمه سنن الله تبرأ منه انسيه سيبه سيب يا قلبي سيب Sibo, sibo, abu lishayiibo, lishayiibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, sibo, تزورني كل سنه مره عوامتي رسول الله بالمره انا اللي الحلوه بقى مره قال سيبه سيبه, سيبه سيبه سيبه يا قلبي سيبه سيبه سيبه اخويا سوق اللي يجيبه ¿Está